فضيلة الشيخ عطية سكر قامت صيحة في هذه الأيام تحرم ختان الإناث فهل ما قام به الناس منذ عشرات السنين من ختان بناتهم كان حراما؟ الختان بوجه عام عادة قديمة يقول هيرودوت المؤرخ الإغريقي إن الذين زاولوا الختان منذ أقدم العصور هم المصريون والآشوريون والأحباش أما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين وقد اكتشف دوريه في مقبرة الأطباء بسقارة رسوما فيها عمليات جراحية يرجح أنها للختان كما يتضح من وضع المريضين الشابين وكانت البنت تختن في مصر القديمة كما يقول المؤرخ استرابوا وقد يكون على الطريقة المتبعة في النوبة وبلاد السودان التي يسمونها الختان الفرعوني كما كانت تختن عند العرب قبل الإسلام ومن أشهر من كانت تقوم بذلك أم أنمار كما جاء في صحيح البخاري في قتل حمزة والختان مطلوب في الإسلام بدليل حديث مسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونطف الإبط وقصر الشارب والفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام والاستحداد هو حلق ولا ولكن ما هي درجة الطلب هل هي الوجوب أو الند ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة القول الأول أن الختان سنة في حق الرجال والنساء وذهب إليه مالك في رواية عنه وأبو حنيفة وروي عنه قوله واجب وليس بفرض، كما روي عن مالك أنه فرض وقال به بعض أصحاب الشافعي. القول الثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعا وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء كما أنه مقتضى قول سحنون من المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد القول الثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء وبه قال بعض أصحاب الشافعي وهو مذهب أحمد وقيل هو بالنسبة للنساء مكرمة كما عبر عنه في حديث ضعيف وادله كل قول مبسوطة في مواضعها وبعد استعراضنا للأذلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى إن ختان الأنثى لا فائده فيه من جهة التخلص من الإفرازات كالتي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إن ترك البظر يشعل عندها الغريزة الجنسية وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي، ورأى بعضهم أن الختان يضعفها جنسياً. فيحتاج الرجل إلى الاستعانة بالمواد المحرمة ليستكمل متعته مع المرأة هذا ما قاله وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للمرأة لا بأس به وكانت هناك وصية بعدم المبالغة فيه ونسبت بطرق ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لخاتنة النساء لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للرجل وكلام الناس في ذلك ليس قطعيا فما زالت الكشوف العلمية مفتحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يغير نظرتنا إلى القديم والله أعلم